بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 119. ويعلم الجهر وما يخفى 110. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى 112. سيذكر من يخشى 113. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى